الوحدة الرابعة، وطني الدرس الأول، الأماكن التاريخية واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور ثم اكتبها في دفترك مسجد سليمية مسجد آيا صوفيا مسجد أولو أفس سوميلا بامقلا جبل النمرود قلعة كليت بحر قلعة البنت